أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشطاط الا تذكره لمن يخشى تَنزِلَ مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَابَ الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَاطِ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَغْفَرْ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 إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم, منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما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 انقذ فيه في التابوت فقذفه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعد له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري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 اذِكْرِ نَكِفْ آيَةً وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب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 انَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لهم طريقا في البحر لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم في بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم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 قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها كذلك القسامري السَّامِرِي فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا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 أتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري؟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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا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 لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ل annealingum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra fa ta'ala Allahu al-maliku al-haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabl ay yuqda ilaika wahyuh wa أدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقاط إن لك ألا تجوع فيها ولا تعراط وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحاط فَعَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانَ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وعصى آدمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو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 وَمِنْ آلاءِ اللَّيْلِ فَسَبِحْ وَأَطْرَافًا نَهَارٍ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيكَ إلَى مَا مَتَعْنَاهِيهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِ لَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل من متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم